Cirat al-ladin an-namt من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يغم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُولُ الْجِبَالُ كَالْأَهْلِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّعُونَ هُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ بِبَنِيه وَصَاحِبَتِهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشرق جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في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 الذين هم لفرجيم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن لهم مراع ود والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فرقب لك مهطعين عن اليمين وعن الشنال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداء سراعا كأنهم إلى صاروا ترهقون ذلك اليوم الذي كانوا يوعظ